بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه طه, طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ما انزلنا عليك لتشقى إلا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى تَنزِيلًا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى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 الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى وهل اتاك حديث موسى, أتاك حديث موسى اذ نارا فقال لاهلهم كثوا انني انست نار إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لعلي آتيكم منها بغبس أو أجد على النار هدى فلما, فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني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 إِ الساعة آاتيةة أَكادُ أُخفِيه تُجزَا كل نفس بما تسعى فَلَا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك قَالَهَا عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ هِيَ عَصَاكَ اتَّوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِرْتَهَا الْأُولَى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضا من غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى اذهب الى فرعون انه طا قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري وحلو من لساني واحنل قول العقد تم اللسان يفقهن قولي يفقهن قولي وجعل لي وزيرا من اهلي وجعل لي وزيرا من هارون اخي هارون أخي أشدد به اذري أشدد به أ وأشف في أمري وأشك في أمري ك سبحككثير كسب ككثير وَذكككثير وَذ قككثير انك كنت بنا بصيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سئلك يا موسى قال قد اوتيت سئلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرْوَةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنْ يَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فِيهِ فِي الْيَمْ انقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو ول و عدو الله فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو ول و عدو والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني والقيت عليك محبه مني ولتسمع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله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 وَقَتَلتَنَفْسًا فَنَججَّنَ كَمِنَ الغِّ وَفَتَ النَّ كَفُتون فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب الى فرعون انه طغى اِنْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافُ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا اننا رسول ربك فَتَيَاهُ فَقُولَا يا إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قدجِ إنكَ بآية مِ الظَبِّكَ وَسَّلَ وَلَامَن التَّبَعَهدَا قدجِكَ بآيَةٍ إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَا ضَرَّبَكُمَا يَا موسى قَالَ فَمَرْ وَضُكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ رَبّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن شَتَّى فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شتى قُولُوا ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ قُولُوا ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى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 فَل نَأتًاَّكَ بسِحرم مِثِْهِ فَجَعَبَنَ نَا وَبَنَك مَوعدَل نُخلِفُ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى فاجعل بيننا وبينك لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا أَلَمْ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا على اللَّهِ كَذِبًا قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْئَتَكُمْ بِعَذَابٍ لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترا وقد خاب من افترا فتنازع امرهم بينهم واسر النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ويذهبا بطريقتكم المثلى كيدكم ثم اتوا صفا فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى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 فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَيَصْنُهُمُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ قلنا لا ذا غف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قَا آممَن آابُِ بِهَاونَ وَموسَ قَالَ آممًا تُمْ لَهُ قََلَ أَن آذَنَ لَكُمْ قَالَ آممَن تُمْ لَهُ قَلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِهُ لَ بكُمَّذ عَمَكُمِّْح إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَقُطِعَ عَنِ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ فَلَقُطِعَ عَنِ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَ أُصَلبًاَّكُم فيِي دُذُوععٍ نَّخِ وَلَ تَمٌ أَّونَ أَشَدّ عَذاَابَ وَأَبَقَا وَلَصَلبًاَّكُمْ فيِي جُذوعٍ نخِ وَلَ تَعنَمَُّ أَونَ قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَضَى مَا أَنْتَ قَاضٍ بقض ما ان تقض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما تقضي هذه الحياه الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من بربی نلیؤ فرل نپا نکل ال مینس من بیلیا فرل والله خير وابقى والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 وَلا قدَدَ أَ حَنَ إِلَ مسىَ أَنْ أسْ بإبادِي فَبضنبَ لَهُ طرَيقَ وَلا قدَ أَ حَنَ إلَ موسَ أَن أصِْبِباد فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم الْمَنَّ والسلوى قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم وَلاَ تُطْغَوْا فيه فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَلاَ تُطْغَوْا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فقد ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ وَلَهُمْ أُلاَءٌ عَلَاءَ فَلِي وَعجلتُ إليك رب لترضى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُمْ وعدا حسنا فَ طَالَ عَلَكُمُأَهْدُ أَمْأَرَتُمْ أَ يَحِلَّ عَلَكُمْ غَضَبُم مِظَِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوعدي أَفَقَالَ عَلَكُمُأَحْدُ أَمْ أأَرَدتُم أَ يَحِلَّ عَلَكُمْ غَضَبُم مِروَِّكُمْ فَأَخْلََفْتُم مَوعِديِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا ولكن ناحم من لا اوذرا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري ولكن ناحم من لا اوذرا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فَأَخْرَجَ لَهُم عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارَ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارَ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 وَإِنَّ رَبَّكُ مُغْحْمَانُ فَتَّبِعُون وَأَطيعُ وَأَمرِ وَإَِّ رَبَّكُ مُر الرَّحْمَُ فَتَّبِون وَطيعُونمْرِ قَاُول النَّبَ رَرحَعَ لَهِ عَكِ فِيينَ يَرْجِعَ إِ لَنَ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا قال يا هارون ما منعك اف عصيت امري اف عصيت امري قال يابنى يا ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي قال يابنى يا ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي إني خشطأَ أن تق فَقتَ ب بنيِي إ الصرائلَ وَلَ ترقُب قولي إني خشيتُه أن تق فقت ب بني إرين وَلَ تق قلي قَالَ فَم خطبُ كيا سامِر. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من الرسول فنبذتها فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مساس قَالَ فَاذْهَب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا وَانظُرْ إِلَى لن نحَرِّقََّهُ ثَُّ لََسِ فََّهُ فِي اليَمِ نَسْفَ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 كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذكرا مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا خالدين فيه خالدين فيه وساءلهم يوم القيامة حملًا وَسلَهُ يَومَ القامَةِ حملَ يَومَُ تَخُ في السّور يَومَُم فَغو في السّور وَونَحشر المُجرمينَ يَومَئِذٍ زُرقَ وَونحشر المجرمينَ يَومَائذٍ زُرق تَخافَتُون بَنَهُم إللاا بِسُْم إِللااعَشر يتَخافَتُون بَينَهُم إَّ بِسُْمْ إلاا نَحْنُ علممُ بِمَا يَقُونَ إذ يَقُ أَمْسَلُهُم طريقَةً إللاا بِستُمْ إِلاا يَْمَا نحن أعلم بِمَا يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ف يَذَرُهَا قعَ لا فَيَدَرُهَا قعَ صَفصَفَ لَا تَرافِيهاءِ وَجَ وَلَا أَمتَ لَا تَعَافهاءِ وَجَ يَوْمَئِذٍ يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِ وَجَلَ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْومَئِذِ اللا تَنْ فَعُ الشَّفَاعَةُ إِللا مَن أَذِنَ لَ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاَا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى تِلْوَجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَلَى تِلْوَجُوهِ وقد خاب من حمل ظلمًا وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقر رب زدني علما ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقر رب زدني علما وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَقَدْ عَاهَدْنَا آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ وَإِذْ قُلناَالِمَلائِكَ تِسجدُ لِ آدمَمَ فَسَجَدٌ إِللاائبَل سَأَبَ وَإِذْ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 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا فِيهَا وَلَا تَضْحَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ على شجرة الخلد وملك لا وَلََ آدَمُ عَ الأأَدُلُّكَ عَ شَجَاتِ الْخُلْدِ وَمُلْكِل يَبْلَ فَأَكَ ل مِنهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا سَآاتُهُ مَا وَطَفِ قَا يَخْْصِ فَانِ عَلَيْهِ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربهم فغوى وعصى آدم ربهم فغوى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو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 ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه وكذلك نجزي من اسرف ربه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 ف فَلَم يَحدِ لَهُ كَم أَهْلَكنَا قَبلَهُ مِنَ القُرون يَمشونَ فيِي مَسكنِهِم إنِ فِي ذَِكَ ل آياتاتِ لِقُلُّهَا إِ فِي ذَِكَ آياتِ لِقُلُهَا وَلَو ل كلَلمَة سَبَقَتْ مِضَّبِّكَ لَ كََ لِزَامَ وَأَجَلٌ مُسََّ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَهَارًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَهَارًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها وامر اهلك بالصلاه واستبر لا نسالك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبه للتقوى والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه أَلَم تَأتِهِمْ بَيّينَةُمَا فيِي الصُّحُ فِيأُولىَا أَلَمْ تَأْتِهِم بَنَّْةُمَا في الصُحُ فِيأُول وَلَوْأَ أَهْلَكْنَهُم بِعَذاَابِم مِمْ قَبِلِهِلَ وَلَوْ أنَّ أَهكْنَهُم ذ بِم مِنْ غَابِه لَقالوا لَقالوا رَبَّّنَا لَل أَسَلتَ إلَن رَسُولًا فَنَتَّبِ آياتِك لَقالوا رَبَّّنَا لولا أرسلت إلينا رَسُولًا فَنَتَّبِ آياتِك فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن قُلْ كُلٌّ مُّرْتَبِصٌ فَتَرَبَّصُوا قُلْ كُلٌّ مُّرْتَبِصٌ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com